111. رب المشرقين ورب المغربين 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. مرج البحرين يلتقيان 114. بينهما برزخ لا يبليان 115. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاع 114. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض 117. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما 114. لَكُمْ لكم أيها السقلان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تَمْفَضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ يُرْسَلْ وَأَلَيْكُمَا شُوَاعْضُمٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ فإذا شفقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جار